بسم الله الرحمن الرحيم الفتاب ذلك الفتاب لا غيب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقنا هم فقون وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ مُقِنُونَ أُولَى هَذَئِكَ عَلَى هُدَى مِنْ رَبِّهِمْ وأولا هُمُ الْمُفْلِحُونَ إن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 ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا ذا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يفربون وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولا تلا يشعرون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 مثلون كمثل الذي استقذناه فلما ما أضاءت ما حوله فلما ما أضاءت ما حوله لَهَا الظَّالِبُونَ مَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتِ الَّذَا يُرْسِفُونَ صُمُّ الْبُكْمُ عَنْ أُنْتَهِمْ لَا أو كصيد من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعا فيه آذان من الصوائف حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم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 ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون إن الله لا يستحيء أن يضرب مثلا إما بعوضتهم فما فوقها فأما الذين آمنوا فيعلنون أنه الحق من ربهم وَأَمَّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَا جَاءَ أَوَادَ اللَّهُ بِهَا ذَا مَثَلٍ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْذِبِ بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إلَّا الْفَاسِقِينَ الَّذِينَ يَقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ من بَعْدِ سَاقِهِ وَيَقْطَعُنَّ مَا ذَأْمَرَ اللَّهُ بِهِ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أموافكم فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون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 وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال إن بئوني فقال إن بأسمائها أولئك إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علمنا ذا إلا ما علمت ذا إنك أنت العلم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما ما أنبأهم بأسمائهم فلم أَمَنْ بَأْهُمْ بِأَسْمَاءِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ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 ولكم في الأرض مستقرب ومتاع إلى حين فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتي أنكم مني هدى فَمَنْ تَبِيعَهُ دَاعِيَ فَمَنْ تَبِيعَهُ دَاعِيَ فَلَا خُوفٌ مَعَ لِعِيمٍ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَبُوا بِآيَاتِنَا أُنَافَ مَالِكَ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي الذي أنعمت عليكم وأوفوا بعهده وأوفوا بعهده أوف بعهدكم وإياي ترهبون وآمنوا بما أنزلتم صدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافرين به ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا وإيايا فتقون ولا تلبسوا الحق بالباصل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتنون الكتاب أفلا تعقنون واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لتبيرة إلا على الخاشعين الذين يوبون لان لهم مولا ربهم وانهم اليه راجعون يا بني اسرائيل الا تنكرون نعمتي التي انعمت عليكم وانني تفضلتكم على العالمين وتَكُونَ يَوْمَ لَا نَفْسُ نَفْسٌ عَن نَّفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ وَإِنَّا جَعَلْنَاكُم مِن آلِ فِرعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُومُ الْعَبَادِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ يَسْتَحِونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءً أُمْرُ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ وإذ فرقنا بكم الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَرْبَعِينَ لَيْلَةً ۖ تَتَمَّتْ عِدَّةُ مُوسَىٰ وَالَّذِينَ مَعَهُۥ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ من مِنْهُمْ لعلنا ذلك لعلكم تشكرون وإذا آتانا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون وإذا قال موسى قومي يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم بالتقالب العجل فتوبوا فتوبوا إلى بارئكم فقتلون أنفسكم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 ثم بعتناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وإنزلنا عليكم المن والسنوى كل من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وَادْخُلُوا النَّدْخُلُ هَذِهِ الْقُرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا بَابَ السُّجَدِ وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ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 كلوا وشربوا من رزق الله ولا تعتموا الأرض المفسدين وإذ قلتم يا موسى لنُصبِر على طعامٍ واحدٍ فلعلنا ربكَ فلعلنا ربكَ يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقى فيها وقثائها وفمها وعدها والبصر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 من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا صوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ماذا آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم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 فَجَعَلْنَا هَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِبَةً لِمُتَّقِمِينَ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَعْمُوكُمْ أَن تَلْبَحُوا بَقَرًا قَالُوا أَتَتَّخِنُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ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 قال إنه يقول إنها بقرة صفرا وضاء فاقع لونها تسروا للناظرين قالوا دعوا لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابها علينا وإنها إن شاء الله قال إنهم يقول إنها بقرة لا بلون تثير الأرض ولا تشكي الحرف مسلمة لا شيئة فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسكم فادارأتم فيها والله مخرج مما كنتم تكتمون يَقُولُ النَّبِيُّ بَعْضُهَا كَذَلِكَ يُحْيِي اللَّهُ الْمَوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذلك فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوًا وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ النَّارُ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 وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ آمِنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا قِيلَ اعْبُدُوا مَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ قَالُوا إِنَّا نَعْبُدُ مَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَإِنَّا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 فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا بي ثمنا قديلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون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 فَأُولَادَ دَايَتَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِنَ الصَّالِحَاتِ أُولَادَ دَايَتَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ إِنَّ أَخَاكَ مَنثَ قَدًا إِسْرَاءَ إِلَى لَا تَعْجُزُهُ إِلَّا اللَّهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِالْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَبِالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِنْكُمْ وَأَن ومعربون، وإذا أخذنا ميتاكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم، ثم أقررتم أنتم تشهدون، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم.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 وكانوا من قبل يستسحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين بئس ما اشتروا به أنفسهم أن بِمَا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله أن ينزل الله فضره على من يشاء من عباده فباءوا بالغضب على غضب وللكافرين عذاب مهيم وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل على قالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراء وهو الحق مصدقا لما معهم قل فلم تقفلون أنبياء ذا الله من قبل إن كنتم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 من كان عدو وللله وملائكة به ورسوله وجبيريل وبكى لتنبأ الله عدو للكافرين ولقد أنزلنا إلىك آيات من بين آيات وما يكفون بها إلا الفاسقون.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 ولو أنهم آمنوا واتقون مثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا بائي الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم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 أم تريدون أن تسألوا رسلكم كما سئل أبو سعى من قبل؟ وَمَن يَتَمَدَّى لِالكُفْرَ بِالإِيمَانِ فَقَدْ ظَلَّ زَوَالَ السَّدِيلِ وَالدَّكَّيْرُ مِنْ أَهْلِ كِتَابِنَا وَيَمُدُّونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّاراً حَتَّى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 ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقالت اليهود ليست النصارى على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، وهم يدخلون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.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 ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فتم وجه الله إن الله غاسع عليم وقالوا اتخذ الله ألدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وَإِذَا قَضَى أَمْرَ فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُمْ فَيَكُونُونَ وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلُ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قل بينا الآيات لقوم يوقنون إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونبيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم ولن ترضى عنك اليهود وله النصارى حتى تتبع ملتهم.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 وَاتَقُوا يَوْمَ الَّذِي تَجْزِينَ صُنَّةً فِي ذَنْ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَرْضٌ وَلَا تَنْظَعَ شَفَاعَةٌ وَلَا هُمْ صَلُّوا وَإِذْ بَتَلَ أَبْرَاهِمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعَلُكَ النَّاسَ إِمَامًا قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الرازمين وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا واتخنوا من مقام إبراهيم مصلى وعهدنا هذا إلهذا إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي أُنْقِذْهُمْ قَهْرًا بِنَفْسِكَ للطَّاوِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكْعَى السُّجُودِ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ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 ربنا واجعلنا مسلمين لك ونور ذريتنا امه مسلمه لك واننا منافكك وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا وضع فيهم رسولا منهم يتبع عليهم اياتك ويعلمهم الكتاب والحكمه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 وما أنزلنا إبراهيم وإسмаيل وإسحاق ويعقوب والأسباق وما أُوتِي أبوسَ وعيسى وما أُوتِي أبوسَ وعيسى وما أُوتِي النبّيون من ربهم لا نفرق بين أحدٍ منهم نحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فَقَدْ هَتَّدُوا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْتُفِي كَهْمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ قُلْ أَتُحَاسَفْ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 تتم شهادة عندكم من الله وما الله بغات من عم ما تعملون تلك أم مَا قرخت لها ما كثبت ولكم ما كسرتم ولا تسألون عما كانوا يعملون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 وكذلك جعلناكم امهة وشط لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول الا لنعلم من يتبع رسولا من من قلب على عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَ ثِيرَةً إلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى الله وَمَا كَانَ اللَّهُ يُضِيعُ عَمَلَكُمْ إِنَّ اللَّهَ حَبِيمٌ نَصِيرٌ قَدْ نَرَاكَ قَلَّبَ وَجْهَكَ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً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 وما عذا أنت بتابع قبلتهم وما بعرهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهوذاء من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن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 وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ تَنْتَوُونَ وَجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لَّئِن لَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ تَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرًا لَّئِن يَكُونَ النَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عليكم ولئتم من عمت عليكم ولعلكم تهتدون كما أوصلنا فيكم رسول منكم يدل عليكم آياتنا ويزكيكم ويزكيكم ويعلّمكم الكتاب والحكمة ويعلّمكم ما لم تكونوا تعلمون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 وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا من الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ إلا الذين تابوا وأصلحوا ودينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله, عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين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 والفلك التي تجري في البحر بما يفعل الناس وما أنزل الله وما ما الله من السماء مما زائنت أحياب الأرض فأحياب الأرض بعد موتها وبثتها بكل دابة وتصريف الرياح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 وقال الذين كفروا لو ان لنا كهوتا فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من العذاب يا ايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين إنما يأمركم بالسوء والفحشاء ذائي وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا قالوا بل نتبع ما ألفنا عليه آباءنا أَوَلَوْكَ نَأَذَى أُمَنَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا كَمَثَلِ الَّذِينَ يَعْقُبِ مَا لَا يَصْمَعُ إلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً صُلُو مِنْ عُمْرٍ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ يَا بَائِنَ الَّذِينَ آمَنُوا كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ كُلُوا مِنَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لله إِن كنتم إياه إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالْدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيلِ وَمَا أُهِلَّ بِهِمِ غَيْرِ اللَّامَ فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ دَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 ليس البر و ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن و لكن من امن بالله واليوم الآخر والملائكه والكتاب والنبيين وآتى المال وأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِيدٍ وَالقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِنَ وَبِنَ الْسَّبِيلِ وَالسَّالِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَأَتَى الزَّكَاةَ وَالْمُطَفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِلَى عَهْدٍ وَالصَّابِرِينَ فِي الْمَأْثَالَةِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ الْبَأْسِ أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في قتلا الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخي شيء فاتباعهم بالمعروف فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخطيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ولكم في القصاص حياته أداء للألباب لعلكم تتقون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 فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ وَafْتَدُوا إِلَى نِسَائِكُمْ فَمِنَ اللِّبَاسِ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وعفى عنكم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 وأنطقوا في سبيل الله ولا تلقوا بعيديكم إلى التهنكام وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهج ولا تحلقوا رغوسكم حتى يبلغ النبي محلاه فَمَن كانَ مِنكُم مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَتَبَيَّنَ فِتْنَةٌ مَّاشِيَةٍ مِن أَوْصَدَقَةٍ أَوْ, أو نُسُكٍ فَإِذَا مَاءَ مِنكُم فَمَن تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْحَجِّ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 الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفت ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلم الله وتزودوا فإن خير الزال التقوى واتقون آذاء للألباب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 هل ينظرون إلا أن نأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور فالبني إسرائيل كم آتيناهم من آية بيناه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 مستهم البأساء والضراو وزلزلوا مستهم البأساء والضراو وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه مكان صلّال ألا إن رسول الله قريب يسألونك ماذا ينتقون؟ قل ماذا أنفقتم من خير فلوالدهم فلوالديه والأقربين واليتامى والمساكين وبنت سبيل وما تفعلون من خير فإن الله بي عزيز. كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهٌ لَّكُمْ وَعَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يَجْعَلَ بَدَلًا مِّنكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ, القتال فيه وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل ولا زالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا ومن يرتد منكم عن ديني فيمت هو كافر فاولئك فاولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخره واولئك أَصْحَابُ النار هم فيها خالدون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 ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنون ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنون ولعرب مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولاد ذلك يدعون إلى النار والله يدعون إلى الجنة والمضترم إدمه ويبين آياته ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون.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 والله سميع عليم لا يؤاخنكم الله من لغو في أيمانكم ولكن يؤاخنكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نساء تربص أربعة أشهر فإن فاغوا الله غفور رحيم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 وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِسْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجًا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ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 فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً الله فلا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَّا تَعُولُوا تلك أَرَادَا الله فلا تعتدوها بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظلناها أن يقيما حدود الله وتلك حدود الله بينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم المثاء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف فامسكوه بما معروف او سرحوه معروف ولا تمسكوه ضرارا تعتدون ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تبتغوا ايات الله هجوا واذكروا نعمه الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمه يعلمكم به واتقوا الله وعلىل علم الله بكل شيء عليم واذا طلقتم نساء فبلغن اجلهم فلا تعذبوهن فلا تعذبوهن ان ينكحن اجواجهم اذا تراضوا الى تراضوا بينهن بالمعروف ذلك يوعب بمن كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون والوالدات يرضعن أولادهمن حولين كاملين لمن أراد أن يتهم من وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وصعها لا تطار والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أراد فصالا عن ترضوا منهما وتشاورا فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تستمروا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم فلا جناح عليكم إذا سلمتم مما آتيتم بالمعروف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 والله بما تعملون خبير ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة نساء أو أكنتم أو أكنتم في أنفسكم علم الله أنكم ستلقون ابن ولكن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 لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرغ لهن ما لم تمسوهن أو تفرغ لهن فريضة ومتعة على الموسى قدره وعلى المقتري قدره متعة بالمعروف حقا على المحسنين وَإِن طَلَقُتُمُ اللَّنَمِ قَبْلَ أَن تَمَسُّوهُ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَلِصُفْ مَا فَرَضْتُمْ إلَّا إلَّا ذا أن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُونَ الَّذِينَ بِهَادِيهِ عُقُودَ النِّكَاحِ وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إلا الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانفين فإن خفتم فرجالا أو نقدانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، والذين لا يتوثّون يومكم يذرون أزواجهم وصية لأزواجهم متاعاً إلى الحون غير إخراج، فإن خرجنا فلاجناه عليكم فيما فعلت في أنفسهم نبي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 إن الله له فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في ثبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرب الله قرما حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرا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 قالوا وما لنا إلا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من بيائنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله علِيمٌ بالظالمين وقال لهم نبيهم إن الله قد دعث لكم طالوا ملكا قالوا أننا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ونحن أحق بالملك منه ولم يأتسع من المال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 وقال لهم نبيهم إن آية ايه ملك ان ياتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم فيه سكينه من ربكم وبقيه مما ترك آل موسى مما آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة انَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لَّكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ فَلَمَّا فَصَلَ طَالُوتُ بِالْجُنُودِ قَالَ إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُم بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مني وَمَن لَمْ يَضُعْنَ فَإِنَّهُ مِنِّي إلَّا مَنْ خَتَرَ فَغُرْفَةً بِأَدِي فَشَرَبُوا مِنْهُ إلَّا قَلِيلًا مِنْهُ فَلَمَّا جَاهَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا, قالوا لَا طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بِجَانُوتَ وَجُنُودِهِ قال الذين يظنون أنهم ملاق الله كم من فئة قليلة, قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ولما برجوا لجانوت وجنوده قالوا ربنا ماذا أفرق علينا صبرا قالوا ربنا أفرق علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموا بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله النلك والحكمة وعلمه مما يشاء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 ولو شاء الله قرّتَلُ ولكن الله يفعل ما يريد يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم أنفقوا مما رزقناكم من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 لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بحروة عُثقات فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم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 فَلَمَّا تَبِينَ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْتَ تُحِلَّ مَوْتَىٰ قَالَ أَوَلَمْ تُمْنِ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ يَضُمَ إِنَّ قَلْبِي قال فخل أربعة من الطير فصرهن إليك ثم جعل فصرهن إليك ثم جعل على كل جبل منهم جزاء ثم دعهن يأتيك سعياء وأعلم أن الله عزيز حكيم.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 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا من لو ولا اذى ثم لا يتبعون مزا انفقوا من لو ولا اذل لهم اجنوهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قول معروف ومغفرة خير منه صدقة يتبعها أذى والله غني حليم يا أيها الذين آمنوا لا تبطنوا صدقاتكم بالمن والأذى لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذك الذي ينطق ما لا يرى الناس ولا يؤمن ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل ترى من عليه تراب فأصابه بلظ فتركه صلدا لا يقدرون على شيء من ما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين ومثل الذين ينفقون أنوالهم ارتغاء مرطاة الناي وتثبيتا, وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابا وابل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 تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر وأصابه الكبر وله دربية معثاء فأصابها إعصار فأصابها إعصار في هنا رضى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 والله يعذبكم مغفرة منه وتضلاه والله سميع عليم يأتى الحكمة من يشاء وَمَن يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أُوتِيَ خِيَرًا تَتِيَ وَمَا يَنْكَرُ إِلَّا أُنُو الْأَلْبَابِ وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الشدقات فنعم ما لَكُمْ وإن تخفوها وتؤتوها الفقر فهو خير لكم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 لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا هبا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من العباء إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وَإِنْ طِبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَلَهُ مَيْسَرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ وَتَقُولُ نَفْسٌ تُرْجَعُ فِيهَا إِلَى اللَّهِ ثُمَّ وَفَّاكُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى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 فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله الولي فليمني وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان من من ترضون من الشوداء أن تضل إحداهما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 ولا يضع ربك كاتبا ولا شهيد وإن تفعلوا فإن له فسوق بكم واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرياء من قبور فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتم من أمانته وليتق الله وَلَا ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آزم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض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 لا ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تآخذنها إن نسيناها أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إسرمه كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به